براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم وعلموا انكم غير معجزين الله وَأَنَّ الله مخزل الكافرين واذال من الله ورسوله لن ناسي يوم الحج الاكبر ان الله ان الله المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزين الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضاهو ولم يضاهو عليكم أحدا فاتم إليهم عهدهم فاتم إليهم عهدهم إلى مبدئهم إن ان الله لا يحب المتقين فاذا انسلخ عن الشعور الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واقعدو لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله